بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وَقَالَا الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَا الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا كأن حالها يوم اذن يصدور الناس اشتاتا ليروا ما لهم يوم اذن يصدور الناس فمن يعمل مثقال قال ذرة خيرا يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره